الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وله أي الدار قطني عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنكتة السوداء فقلت ما هذه التي في يدك يا جبريل قال هذه الجمعة قلت وما الجمعة قال لكم فيها خير كثير قلت وما يكون لنا فيها قال يكون عيد لك ولقومك من بعدك ويكون اليهود والنصارى تبعا لكم قلت وما لنا فيها قال لكم فيها ساعه لا يسال الله عبد فيها لا يسال الله عبد فيها شيئا هو له قسم الا اعطاه اياه نصيبا او ليس له بقسم الا ذكر له الا ذكر له في آخرته ما هو اعظم منه قلت ما هذه النكته التي فيها قال هي الساعه ونحن ندعوه يوم المزيد قلت وماذاك يا جبريل قال إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيحف الكرسي بكراسية من نور فيجيء النبيون فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي ويحف الكراسي ويحف بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك منابر ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول أنا الذي صدقتم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك بمقدار صرفكم من الجمعة ثم يرتفع على كرسيه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء غرفها وأبوابها وأنهارها مضطردة فيها وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كراما هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وجمل به الشافعي مسندا ورواه محمد بن إسحاق وأعمر بن أبي قيس وفيه فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكراسية بمنابر من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب قال ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فينظرون إليه فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت أنا الذي صدقتكم وعدي حسن الله واتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي سالوني فيسالونه ولقد صدقكم الله وعده اتحسون منه الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي سالوني فيسالونه الرضا قال رضايا, أنزلك رضايا انزلكم رضايا داري او رضايا انزلكم داري وانالكم كرامتي سالوني فيسألونه الرضا قال فيشهدهم بالرضا ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم وذكر الحديث ورواه علي بن حرب والحسن بن عرفة وفي روايته ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم ورواه الضار قطني أيضا من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه قال بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال آتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء قلت يا جبريل ما هذا قال هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون عيداً ولأمتك من بعدك ليكون لك ليكون لك سقط ليكون لك عيدا ولأمتك من بعدك قال قلت يا جبريل ما هذه النكتة السوداء قال هي الساعة وهي تقوم يوم الجمعة وهي سيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد قال قلت يا جبريل ولما تدعونه يوم المزيد قال إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي الكرسية بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر وقد حفت تلك المنابر بكراسية من نور ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كثبان المسك إلى الركب عليهم أسويرة الذهب والفضة وثياب السندس والحرير حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي فإذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عز وجل عليهم ريحا وقالوا لها المثيرة فأثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم وهم يومئذ جرد مرد مكحلون أبناء ثلاث, أبناء ثلاث وثلاثين سنة على سورة آدم يوم خلقه الله عز وجل فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوانا وهو خازن الجنة فيقول يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره أهم له بالسجود فيناديهم تبارك وتعالى بصوته ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء سلوني ما شئتم فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فهذا محل كرامتي فسلوني ما شئتم فيقولون ربنا وأي خير لم تفعله بنا ألست على سكرات الموت وأنست من الوحشة في ظلمات القبور وأمنت وحشتنا عند النفخة في الصور ألست أقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا وثبتت على جسر جهنم أقدامنا ألست الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقك وتجليت لنا بنورك فأي خير لم تفعله بنا فنعوذ بالله عز وجل فيناديهم بصوته أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فسألوني فيقولون نسألك رضاك فيقول تعالى برضاء عنكم أقلتكم عثراتكم وسطرت عليكم القبيح من أموركم وأدنيت مني جواركم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بنوري فهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يقول عز وجل سألوني فيقولون رضينا ربنا وسلمنا فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويكون ذلك مقدارة فروقهم من الجمعة قال أنس رضي الله عنه فقلت بأبي وأمي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم قال كقدر الجمعة إلى الجمعة قال ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من زمردتين خضراوين وليس إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته قال أنس رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه أحد ورواه أيضا من طريق آخر ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن خزيمة وابن بطة في الإبانة وغيرهم وقد جمع ابن أبي داود طرقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شاننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في إثبات الرؤية وأشرت بالأمس لأن هذا الجمع للأحاديث استفاده رحمه الله تعالى من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام بن القيم رحمه الله تعالى وأيضا استفاد من تقريرات ابن القيم على بعض هذه الحديث من حيث الحكم على الحديث وهذا الحديث جاء كما ذكر هنا وأيضا جمع ابن القيم في الحادي من طرق كثيرة جدا والسانيده لا تخلو من مقال لكن العلماء حسنوا الحديث لكثرة طرقه أو بمجموع طرقه فهو حديث حسن لغيره يعني جاء من طرق وجاء أيضا له شواهد والإمام ابن أبي داود أفرده في جزء أشار إليه ابن قيم رحمه الله تعالى وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أفرده بجزء جمع فيه طرقه وكذلك الشيخ الإسلام ابن تينية جمع طرق هذا الحديث رحمه الله تعالى وكذلك حسنه رحمه الله لكثرة طرق ما يدل على أن هذا الحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والشهد من الحديث ما فيه من إثبات الرؤية رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى وأن ذلك يكون في يوم المزيد وهو يوم الجمعة والمزيد جاء تفسيره في رواية عديدة عن السلف رحمهم الله وتعالى بأنه الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث مصرح بأن المزيد هو اليوم الذي تكون فيه رؤية الله الذي يرى فيه المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى وهو يوم الجمعة وأيضا هذا يفيد فائدة أشار إليها بعض أهل العلم وهي الارتباط بين الصلاة والرؤية الارتباط بين الصلاة والرؤية وأن حظهم منها على قدر حظهم من هذه الصلاة تعظيما لها ومحافظة عليها بل قالب القيم رحمه الله تعالى في حد الأرواح أن قدر حظهم من الرؤية بقدر حظهم من الجمعة تبكيرا لها وقربا من الإمام ذكر ذلك رحمه الله تعالى ويستفادوا جملة من هذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما وجاء في, الحديث جاء في هذا الحديث أن جبريل قال إن ربك اتخذ في الجنة وادياً فيه كثبان من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين إلى آخر ما جاء فهذا الموضع الذي جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يشرف أهل الجنة ويكرمهم فيه برؤية الله سبحانه وتعالى وأنهم يأتونه يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد لألفوز بهذا الشرف وهذه الفرامة العظيمة يقول مقيم رحمه الله في مينيته مشيرا إلى هذا الوادي قال ولله واد بها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم لوفد الحب لو كنت منهم لله وواد بها أي بالجنة أي ما أعظمه وأجل شأن هذا الوادي وأعظم الكرامة التي يفوز بها من يكون من المشرفين المكرمين بإتيان هذا الوادي حيث فيه يفوزون بإتيان رؤية الله سبحانه وتعالى وكان وذلك يكون في يوم الجمعة يكون في يوم الجمعة نعم قال رحمه الله تعالى ولئمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيخل الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان نعم قالوا للامام احمد وابي داوود من الله كلامه مباشره بدون ان يكون بينه الله واسطه قال رحمه الله تعالى وللامام احمد وابي عن ابي رزين رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة قال نعم قلت وما آية ذلك في خلقه قال أليس, ك... أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر قلنا نعم قال الله أكبر وأعظم نعم يعني هذا الحديث حديث أبي رزين هو نظير حديث أبي هريرة الذي تقدم وحديث جرير <تصفيق> انكم ترون ربكم كما ترون القمر كما ترون القمر ف قال ابو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم اكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامه اكلنا عز وجل يوم القيامه قال نعم قلت وما ايه ذلك في خلقه وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر قلنا نعم قولها أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر أي كما تقدم في الحديث الأول دون ترام ودون تزاحم ودون ضيم كل نراه مرتاحا فكذلك ترون الله فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية أي كما أنه تكون لكم هذه الرؤية للقمر دون تضام ودون تزاحم ودون ضير فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى كذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وأعظم أي له سبحانه وتعالى المثل الأعلى الوصف الأكمل لكن هذا ذكر ذكر هذا المثال الذي هو القمر والشمس لي ليكون علامة وآية مثل ما جاء في هذا الحديث آية من خلق الله سبحانه وتعالى فكلكم يراه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قريبا أورد هذا الحديث مرة وهم ينظرون إلى القمر في ليلة الرابع عشر نعم قال رحمه الله تعالى وللإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه وقد سئل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا أي فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد, وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ومن تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل انسان ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك تاخذ من شاء الله ثم يطفئ ثم ثم يطفؤ نور المنافق ثم ينجو المؤمنون فينجو او فينجو اول زمره وجوههم كالقمر ليلة البدر و70 الفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كاضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره فيجعلون بفناء الجنه ويجعل أهل الجنه ويجعل ويجعل اهل الجنه يرشون عليهم ويجعل اهل يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل, حتى يجعل الله ويذهب حراقه لأنهم يخرجون كما جاء في الصحيح وقد تفحموا قطعا من الفحم تطرح في النار فيذهب حراقه يعني بنهر الفردوس الذي يلقون فيه فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل الصيل قال ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أنفالها معها رواه مسلم في صحيحه وفي رواية نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق ذكرها عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولعبد الرزاق عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه فيخرون له سجدا فيقول يرفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة وللدار قطني عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا ولأبي قرة عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعة الأمم فذكر الحديث وفيه فيقول أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه فيقولون نعم فيقولوا وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعلم أنه لا عدل له قال فيتجلى تبارك وتعالى فيخرون له سجدا وفي سنن ابن ماجة عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال تعالى السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره هذا حديث جابر رضي الله عنه سبق الإشارة إليه عند عندما ذكر المصنف الأدلة على الرؤية من القرآن الأدلة من الرؤية على الرؤية من القرآن وأورد هناك قول الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى قول سلام قولا من الرب الرحيم وهذا الحديث يبين وجه دلالة الآية على ثبوت الرؤية وأن السلام الذي يلقونه يكون عن رؤية كما يفيد ذلك هذا الحديث والحديث في إسناده في إسناده ما قال فيه الفضل الرقاشي ضعيف لكن وإن كان الحديث ضعيف للإسناد إلا أنه الأدلة بعمومها تؤيده نعم قال رحمه الله تعالى وللبيهقي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في مجلس لهم إذ علىهم لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف فقال تعالى يا أهل الجنة سلوني قالوا نسألك الرضا عنها قال تعالى رضائي أحلكم داري وأنا, لك وأنا لكم كرامتي هذا أوانها فسلوني قالوا نسألك الزياده قال فيؤتون بنجائب من يقوت أحمر أزمتها زمرد أخضر ويقوت أحمر فجاءوا عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها فيأمر الله تعالى بأشجار عليها الثمار فتجيء جوار الحور العين وهن يقول نحن الناعمات فلا نبأسوا ونحن الخالدات فلا نموتوا أزواج قوم مؤمنين كرام ويأمر الله عز وجل بكثبان من مسك أبيض أذفر فتثير عليهم ريحا يقال لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة فتقول الملائكة يا ربنا قد جاء القوم فيقول مرحبا بالصادقين ومرحبا بالطائعين قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا ثم يقول أرجعوهم إلى القصور بالتحف فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى نزلا من غفور رحيم أرواه في كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤية أي البيهقي أرواه في هذه الكتابين لكن إسناده ضعيف قال للدار قطني عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة أيضا ضعيف الإسناد لكن كرامة أبي بكر رضي الله عنه فيما في يكرمه الله سبحانه وتعالى أعظم من غيره لأنه رضي الله عنه أفضل عباد الله في كل الأمم أفضل عباد الله في كل الأمم بعد النبيين كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عمر خيداً كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدى النبيين فهذا يدل على أن كرمته في الجنة أعظم من غيره ومن ذلك الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى لأن الأمر كما قال الله ولكل درجات مما عملوا رضي الله رحمه الله تعالى وابن وهب والدارقطني عن ابي امامه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان اكثر خطبته ذكر الدجال يحذرنا منه ويحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فكان فيما قال لنا يومئذ إن الله عز وجل لم يبعث نبيا الا حذره امته وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه يخرج من خلة بين العراق والشام عاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله ثبتوا وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم, يثن ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فمن لقيه منكم فليتفلع في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف وإنه يصلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها وإنه لا يعدو ذلك ولا يصلط على نفس, على نفس غيرها وإن من فتنته أنه أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله تكون بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم وإن أيامه أربعون يوما يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة ويوما كالأيام وآخر أيامه كالسراب يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر قالوا فكيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام قال تقدرون, كم أو تقدرون كما تقدرون في الأيام الطوال هذا الحديث حديث أبي أمامة موضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تروا ربكم حتى تموتوا ففيه إثبات الرؤية في الدار الآخرة ونفيها في الحياة الدنيا لن تروا ربكم حتى تموت. فهذا من جملة الأحاديث الدل على ثبوت الرؤية والحديث إسناده ضعيف لكن جمل الحديث لها شواهد صحيحة تقويها والألباني رحمه الله تعالى جمع فيه جزءا خاصا تتبع فيه الشواهد وخلص إلى أن الحديث حسن بما له من شواهد تقويه نعم قالوا للإمام أحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك واليك اللهم وما قلت من قول او نذرت من نذر أو حلفت من حلف فما بين يديه ما شئت كان وما لم بين يديه اي الامر كله انما يقع بمشيئتك انما يقع بمشيئتك فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نعم ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وما, وما صليت من صلاة فعلى من صليت أي عليه أنت يا الله وما لعنتم لعنت لا أنت من لعنت أي من هو ملعون عندك نعم أسألك اللهم الرضا بعد القضاء ورد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق وأن لقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور وأشهد أنك انت كلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم نعم الشهد من الحديث ولدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك واستتاتي هذه الجملة الحديث الذي بعده حديث عمار وهو ثابت عن نبي صلى الله عليه وسلم أما هذا الحديث فإنه ضعيفة الاسناد غير ثابت ونكتفي بهذا القدر نسأل الله الكريم رب العاصر العظيم أن يفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوهيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه إزاكم الله خير